وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 عيب تامر كأن نترك مَا عَيْبُ أَصْلَاوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَرْكَمَا يَعبُدُ آباؤُنَا أَوْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا لِإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوحين أو قوم هودين أو صالح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 قالَاُوا يآشُُ عَيْبُ مَا نَفقَهُ كَسًا مَِّا تَقُلُ وَإِنَّ لَنَرَكَفِيينَ ضَع فَ وَلَ لَا رَحُْكَلَ رَجَمنَّ سَلَامِينَا ذِي عَزِيز وَلَا يَا قَوْمِ أَرَطْ يَا أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ ببما تعملون محيط ويا قوم عملوا على ما كانتكم عامل دَمَّ فَتَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَمُتَّقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد للمدى نك ما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملائه ف تبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقذم قومه يوم القيامة فأوردهم النار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 وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غير مجذول فلا تكو في مرية من لَمَا لَ يُوًَِّا النَّجُم وَبُّكَ أََّ لَجُم إِن جُوبِمَا يَعَّلونَ خَب فَسْتَكِمكَمَا وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْرُدْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ كُم النَّر وَمَا لَكُم مِن دُودِ اللهِ مَِ ُولِييا أَثَُّ لَ تُم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 وَصبِر فَإِن النَّ اللهَّ عَلَ يُض أَجرًْا المُحسنِ فَلَ ل كََ مِنَقُرونمِ من قَدَ يتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وله شاء جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَ قَوْمًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ بِكَ ل أَملَ أنن جَغًَاَّ مَ مِنَ الْجَِّةِ وَنَّ س أَجَمَع وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيكَ مِنَ الذَّائِوسُلِمَُوا سَِّتُ بِهفُ آ وَجَاءَكَ فِيهِ الْحَقُّ وَمَا وَعِظْتَهُ وَذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ عاملون وان تظيرون ان ان تظيرون وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما that I'm um, uh. يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا فوألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا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 قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الزيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الزيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجاء قُلُونَ وَجَاءَتْ أَنْيَارٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَدَ وَهُوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ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 كََّ لِوسُ فَ فِي لَِّ وَلِن عَِّمَهُ مِنتَوِيلَ حَدِ وَلَّهُ وَالِبُ عَ أَمْرِه وَلكِأَكَ اَرَانَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا مِّنْ عِلْمٍ وَكَذَلِكَ كَانَ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه رب بِيا أَحْسَنَ مَثْوَى وَيَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت وامصه من دبر وان ف ياسيدا لدل باب قالت ما جزاء ما نراد باهلك سوى اللَّهِ يَرَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِيدَ الشَّاهِدُ مِن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ قُبُلٍ فَقَدْ قَتَلَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستمر تغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متر كَأَنَّ وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسْكِينَا وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ وَقَالَتْ خُرُجَ عَلَيْهِنَّ أَلَمْ مَّا رَأَيناهُ أَخْبَرنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ما وقل نحاش لله ما هذا بشر من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني في لا قادرا وتوعا نفسه فاستعصم وان ان لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصغرى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن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 إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لايات ليسجننه حتى حين. ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْن فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي لَأَنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ لَا تَخَرُّ إِنِّي لَأَنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأسي أَنْتَ تَقُولُ اطْرِيرُ مِن نَّبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَال لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ وزقانيه الا نبتكم ما بتاوي له قبل ان ياتيكما ذلك ما علمني ربي ان تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراه إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا لَنَاسٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا خَافِ بَئِسَ إِدْنِي تفرقون خيرنا من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اشتركوا في القناة الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه ربه فلبث في السجن بضع سنين وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاسٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَافْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا الضغة أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة نناء نبئكم تاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتح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 وَأُخْرَىٰ يَابِسَةٌ عَلِيًّا أَرْدُرُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ الزَّرَاعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فذروه في سنبله إلا قليلا مما تكون ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام يهو راس الناس وفيه عصيرون وقال الملك تو ني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ف الْهُمَا بَالُ النِّسْوَى لَاتِقَ طَعْنَا أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِم عَلِيمٌ قَالُوا مَا خَطَرُ كُنَّا إِذْرَا ان يوسف عن نفسي قل نحاش لله ما علمنا عليه من سو قال تنراءه العزيز لا نحص الحق وَنَرَاهُ وَسْتُرَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَمَا خُنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يهدي دي كيد الخائني